وَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا نُفُرَعٌ قُلْ لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا اللَّبْتَ غَرَى إلَى ذِلَّ عَرْشِ سَبِيلَةٍ سُبْحَانَهُمْ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّ كَبِيرَةً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 Videza zekar terabbek fil Qur'an vahdahu allahu adbarihm nufura. Nhpnu alemu bma ystemiyn bhi. Izd ystemiyn ilayk ve izhm nijwa.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 لما بعوثون خلقاً جديداً